Bismillah al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillahirabbil-Alamin. Salatu salamu ala Nabiina Muhammad wa alihi wa sallimijma'in. Ya iyyaaladzina amalu taqulillah hakatuqatihi, walla mutunna illa wa antum muslimun. Zijn de dossiers van de Tafsir en de Tafsir van Surah Nisaa. We beginnen op de beukte van Allah met een nieuwe les. Allah zegt: "Inna Allah ya'murukum antu'adu al-amanat ila ahlih. وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعمه يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا يقول الله تعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها هذا خطاب لجميع المكلفين والمعنى يامركم الله ايها المؤمنون باداء الامانات الى اهلها يقول ابن كثير في تفسيره يأمر تعالى بأداء الأمانات إلى أهلها وهو يعم جميع الأمانات الواجب على الإنسان من حقوق الله تعالى على عباده من الصلاة والزكاة والصيام ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالوداعي وغيرها انتهى وما قاله بن كثير رحمه الله هو الصحيح وهو الذي عليه عامة أهل العلم وهو الذي عليه جمهور أهل التفسير أن الآية خطاب عام ليست خاصة بأولي الأمر كما ذهب كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء وأيضا أن الأمانة تشمل جميع الأمانات كما قال ابن عاشور رحمه الله أن معاملة الإنسان إما أن تكون مع ربه أو مع سائر العباد أو مع نفسه ولا بد من رعاية الأمانة في جميع هذه الأقسام الثلاثة فما قاله بن كثير قاله كثير من العلماء أن المراد الخطاب لمن؟ للجميع وليست خاصة لولاة المسلمين عامه لجميع المكلفين الولاة وغير الولاة ويدخل فيها دخول اوليا الولاة يجب على الولاة أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وأن يرجعوا الحقوق إلى أهلها لكن الخطاب عام وايضا الأمانات جمع أمانة تشمل جميع الأمانات أمانة الإنسان مع ربه ومع العباد ومع نفسه وهذا كما قال ابن كثير الذي قاله ابن كثير هو قول قول عامة المفسرين وهو قول جمهور المفسرين فالآية عامة في كل شيء في الوضوء والصلاة والزكاة والودائع إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها جمعوا أمانة وما هي الأمانة ما استودعها الإنسان من مال أو وديعة أو سر تشمل السر تشمل السر وغيرها وتشمل أيضا الأمانة حقوق حقوق الله تبارك وتعالى إذا هذا خطاب لجميع المكلفين طيب إن الله يأمركم والأمر يقتضي الوجوب إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها هل نستفيد من الآية وجوب حفظ الأمانة؟ وتشوف. لا يمكن أن ترد إلا بحفظها إنسان مثلا أعطاك قلما أو أعطاك ساعة وقال احفظها هل يجب أن تحفظ هذه الساعة في حرز مثلها؟ يجب لأنه لا يمكن أن ترد هذه الأمانة إلى أهلها إلا, إلا بحفظها إلا بحفظه وقد أجمع العلماء على أن الأمانات مردودة إلى أربابها الأبرار منهم والفجار قاله بالمنذر وغير ذلك غير واحد من أهل العلم وهذه الآية أيها الأخوة من أمهات الأحكام تضمنت جميع الدين والشراء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وكلنا نعلم أن الأمانة خفت أو لم تخف خفت كثيرا في هذا الزمان نسر الله السلام وكلنا نعلم أن من علامات الساعة ضياع الأمانة وكلنا نعلم أيضا أن الأمانة إذا قيل الامانه المراد الدين فضعفت الأمانة عند الناس وقلت وقد جاء في الحديث في صحيح البخاري في كتاب العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة إذا ضيعت الأمانة قالوا كيف ضاعت الأمانة قال إذا اسند الأمر إلى غير اهله وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما مع الحديث يوشك أن يقال في قبيلة فلان أمين يوشك أن يكون في قبيلة فلان أمين والواقع أكبر دليل الآن يرخوا فالله المستعان وهذه من علامات الساعة وقل دين الناس وقل الخوف عند الله أزوجل فالامان يجب أن ترد يجب أن ترد إلى أهلها وعلى المسلم أن يحرص كل الحرص في حفظ الأمانات يحرص كل الحرص فإن الأمانة وحفظ الأمانة هذا من هذا من الإيمان ومن قوة الإيمان إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل هذا أمر آخر لمن؟ لمن؟ لجميع الناس وليس خاص؟ بولاة الأمر والحكام وإن كان ولاة الأمر والحكام يدخلون فيها دخولا اوليا هذا لا شك في ذلك لكن الآية عامه يجب على الإنسان إذا حكم أن يحكم بالعدل وإن كان كما قلنا يدخل فيها الولاة والحكام لكن هي المعني بها جميع الخلق كما قلنا في أداء كما قلنا في أداء الأمنات خطاب لمن؟ لجميع المكلفين جميع المكلفين جميع الناس إن الله يأمركم إن وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وما هو العدل إعطاء كل ذي حق حقه أو الموسوات لا الشريعة ما فيها مساوات الشريعة جاءت أن يعطى كل إنسان حقه لأنه كما نعلم الصغير له حق غير الكبير والمرأة لها حق غير الرجل وهذا كل واحد يعرفه أن طبيعة المرأة غير طبيعة الرجل فمن فمن يقول المساواه وما المساواه هذا كلام باطل الشريعه دين العدل طيب واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل يدخل فيها الولاه والقضاه والحكام يدخل فيها الانسان مع زوجاته لمن عنده عده زوجات مع اولاده مع الناس مع نفسه أن يعدل مع نفسه مع عدائه كذلك مع عدائه ففيها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكم بالعدل وجوب وجوب العدل والعدل لا أدر في هذا الزمان بالذات إذا كان مع العداء أو مع شخص لا تحبه قال الله عز وجل مبينا وجوب العدل إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وقال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وقال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق قال الحسن إن الله أخذ على الحكام ثلاثا ألا يتبع الهوى وأن يخشوه ولا يخشوا الناس ولا يشتروا بآياته ثمنا قليلا وهذا من ذكاء الحسن لأنه يعلم أن الإنسان حينما يبيع ضميره ويميع الحق بسبب هذه الأمور يخشى الناس ويشتري بأية الله ثمنا قليلا ولذلك العالم أو الشخص متى يميل ويزيق في حكمه إذا كان يخشى الناس وإذا أراد الدنيا فمن أراد الدنيا أراد المال أراد المنزل أراد المكان لا يعدل وربما يجور وربما يأخذ المال ويقبل الرشوة ويقبل المال حتى يزيق في حكمه فنصر الله السلامة إذن وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل في كل شيء فالعدل من أعظم الصفات وقد جاء في صحيح مسلم واحد الأخوان سيخرج الحديث بعد ما أقوله عن عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المقصطين على منابر من نور على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلت يديه يمين الذين يعدلون في أهليهم وفي حكمهم وما ولوا فهذا الحديث الحديث رواه مسلم فهذا الحديث يبين أن الإنسان يعدل في كل شيء في أهليهم في حكمهم فيما تولوا عليه وقلنا من رواه الحديث عبد الله بن رواه من المسلم. مسلم في كتاب الإمارة. في كتاب الإمارة وهذا الحديث عظيم يبين فضل العدل أنهم عن يمين الرحمن، وقال تعالى وأقصطوا إن الله يحب المقصطين ما معنى المقصطين العادلين. نعم فالعدل فضله عظيم ومكانته عظيمة ولذلك مما يدل على وجوب العدل أيها الأخوة الأدل في ذم الظلم قال تعالى أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وقال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وقال تعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا أن تحكموا بالعدل حاول أن تجاهد نفسك أن ومن العدل ومن العدل أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملك نحن بنا طبيعة إلا من رحم الله يريد الناس أن يقوموا له وإذا جاء دائرة حكومية أن ينهو أعماله ويريد ويريد ويريد ويريد, ويريد كما هو معلوم بينما هو بنفسه لا يقوم لا يقوم بذلك هذا ليس من العدل العدل أن الإنسان يعامل الناس كما يحب أن يعامله فلذلك وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل يحكم بالعدل القاضي مثلا نضرب مثال على القاضي يجب أن يحكم بين الناس بين المتحاكمين في لفظه وفي لحظه حتى في الدخول ما يمكن يدخل واحد قبل الآخر في النظر ينظر لهذا أو ينظر لهذا يعني لا يجوز يضحك مع هذا ويترك الآخر ما يجوز في الزوجات قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مال في الأولاد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم إلى آخره ذلك ونريد أن نستطرد أكثر من ذلك حتى ننتهي في التفسير وما قلنا بما فيه الكفاية الحمد لله ومن نراد الاستزادة على العدل وغيرها موجود في الكتب وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ذكر ابن تيمة في الفتاوى أن الله عز وجل ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة بسبب عدلها وأن الدولة المسلمة ربما لا تبقى بسبب ظلمه وهي مسلمة لأن العدل قامت عليه السماوات والأرض إن الله نعم يعظكم به أي نعم الشيء الذي يعظكم به وهو أداء الأمانة إلى أهلها والعدل بين الناس إن الله كان سميعا بصيرا في الآية تهديد يجب أن تردوا الأمانة إلى أهلها وأن تحكموا بين الناس وانتبهوا فإن الله يسمع لاقوالكم بسيط في اعمالكم ان الله كان سميعا والسميع اسم من اسماء الله تبارك وتعالى متضمن ان صفه السمع يسمع الله عز وجل كل شيء حتى يسمع دبيب النملة, النمله السوداء على الصفات السوداء في الليله الظلماء وسمع الله ينقسم الى قسمين سمع ادراك اي ان الله يسمع كل صوت خفي أو ظاهر هذا السمع يراد به الاحاطه والتهديد او التأييد الاحاطه أو التهديد أو التأييد. الإحاطة كقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تعاوركما ان الله كان سميعا بصيرا هذا السمع يراد به الإحاطة ويراد به التهديد قال تعالى قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء المراد من هذا السمع التهديد ويراد به التأييد قال تعالى قال لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى المراد من هذا السمع التأييد والنصرة والنوع الثاني سمع إجابة أي أن الله يستجيب لمن دعاه ومنه قول إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء ومنه اللهم اني اعوذ بك من قول لا يسمع اي من دعاء لا يستجاب هذا الاسم وما تضمنه من صفه له اثار حينما يؤمن الانسان بذلك له اثار اولا مراقبه الله فيما يقوله اللسان سواء اسر او جهر به لماذا ان الله سميع ثانيا اللجوء الى الله سبحانه من حاجات الدنيا والآخرة فهو السميع لدعاء عباده وهذا المعنى من معاني السميع المجيب يسكب في القلب الطمأنينة والأنس بالله وحسن الظن به سبحانه وتعالى وقد دعا الأنبياء ربهم سبحانه بهذا الاسم ليقبل منهم قال تعالى فابراهيم وإسماعيل قال وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وامرأة إمران عندما نذرت ما في بطنها خالصا لعبادته ولخدمة بيت المقدس قالت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ويوسف حينما دعا ربه يصرف عنه السوء قال فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه السميع العليم نعم بصيرا أي بأفعالكم وهو اسم متسم من أسماء الله متضمن لصفة البصر قال السعدي الذي يبصر كل شيء وإن رق وصغر فيبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء ويبصر ما تحت الأراضين السبع كما يبصر ما فوق سموات السبع. انتهى كلام السعدي وصفة البصر من صفات الكمال كصفة السماء فالمتصف بهما أكمل ممن لا يتصف بذلك قل هل يستوي العمى والبصير افلا تتفكرون وقد أنكر إبراهيم على أبيه حينما عبد أه ما لا يبصر ولا يسمع فماذا قال له إذ قال إبراهيم أو إذ قال لابيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا إذن إله إبراهيم يسمع ويبصر, ويبصر. وهي من صفات الكمال و فإن قال قال المخلوق يسمع ويبصر ان خلقنا الانسان من نطفه امشاج من نطفه امشاج ابتلي فجعلناه سميعا بصيرا فالمخلوق يسمع ويبصر لكن فرق بين سمع الله سمع المخلوق سمع الله كامل يسمع كل شيء سمع المخلوق محدود يسمع فقط ما يستطيع ان يسمع هذا امر عظيم ليس كمثله شيء فالله عز وجل بصير بأحوال عباده خبير بها بصير بمن يستحق الهداية بمن لا يستحقها بصير بمن يصلح حاله بالغناء والمال قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغه في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير ومن علم أن الله مطلع عليه استحى أن يراه على معصية أو فيما لا يحب ومن علم أنه يراه أحسن في عمله وفي عبادة ربه وأخلص لله عز وجل وخشع وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك من فوائد الآية عظمة الله يأمركم صيغة جمع والمراد بها تعظيم من فوائد الآيات أو الآية انه يجب على المؤمن ان يؤدي الامانه الى من إلى اهلها وقلنا ماذا يتفرع على هذه الفائده وجوب حفظ الامان لانه لا يمكن ان ترد الى اهلها الا بحفظها ومن فوائد الايه وجوب الحكم بين الناس بالعدل وهذه من وفق لها فقد وفق لخير عظيم من وفق للعدل بين الناس سواء الزوجات أو الأولاد أو الناس أو من يعملون معه في عمله أو في بيعه أو شراءه فإن هذه من علامات توفيق الله العبد وفيها التعبير بالعدل دون المساوات صح نعم المساوات هذا أسلوب خطأ الدين جاء بالعدل الذي هو إعطاء كل ذي حق حقه ومن فواد الآيات ثبات اسمه من اسماء الله وهو السميع البصير ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واعطوا الرسول وقول الأمر منكم فإن تنازعتن في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله سبق لنا إن الخطاب إذا وجه بهذه الصيغة يا أيها الذين آمنوا فيه التحريض وفيه الحث على الاستجابة لهذا الأمر كما سبق اطيعوا الله يامر الله بطاعته والطاعه فعل الامر وترك واجتناب النهي اطيعوا الله واطيعوا الرسول اي خذوا بسنته وقد جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم فانما اهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم فما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قيل يا رسول الله ومن يابى قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى نعم اطيع الله واطيع الرسول ماذا قال؟ قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أي أن طاعة الرسول مستقلة عن طاعة الله عز وجل يقول ابن حجر رحمه الله والنكتة في إعادة العامل في الرسول دون ولي الأمر أو سيأتي نتركها بعد هذه الفائدة وأولي الأمر منكم أي أطيعوا ولاة الأمر فيما يأمركم به كما سيأتينا في غير معصيات في غير معصية الرحمن وقد اختلف في المراد بهم على قولين القول الأول أنهم الأمراء القول الثاني أنهم العلماء ومعروف كلام اهل العلم الطويل في هذه الآية منهم من قال الأمراء ومنهم من قال العلماء قال ابن القيم والقولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية والصحيح أنها متناولة للصنفين جميعا فإن العلماء والأمراء ولات الأمر الذي بعث الله به رسوله فإن العلماء ولاته حفظا وبيانا وذبا عنه وردا على من الحد فيه وزغى عنه وقد وكلهم الله بذلك فقال تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليس بها بكافرين فيا لها من وكالة أوجب الطاعتهم والانتهاء إلى أمرهم وكون الناس تبعا لهم والأمراء ولاته قياما وعناية وجهادا والزاما للناس به وأخذهم على يدي من خرج عنه وهذان الصنفان هم الناس هذان الصنفان هم الناس وسائر النوع الإنساني تبع لها ورائيه ومما رجح ان تشمل هذا وهذا ابن كثير في تفسيره يقول ابن كثير رحمه الله والظاهر والله أعلم ان الايه عامه في جميع أولي الامر من الامراء والعلماء فيجب طاعه العلماء فيما يامرون به العلماء العاملين فيما يامرون به من شريعه الله تبارك وتعالى الذين يريدون ما عند الله عز وجل اطيعوا الله واطيعوا الرسول هل قال واطيعوا ولي الامر او قال واولي الامر منكم وأولي الأمر منكم لماذا نعم لأنها تابع ولم يقل وأطيع أولي الأمر منكم لأن طاعت ولي الأمر طاعة لطاعة الله وطاع الرسول لا يطاعون استقلالا فلذلك قال وأولي الأمر منكم بينما في طاعة الرسول قال وأطيع الله وأطيع الرسول فالرسول يطاع استقلالا كيف ذلك أليس طاعة الرسول من طاعة الله بلا من يطيع الرسول قد طاع الله فلما فما معنى قولنا إن الرسول يطاع استقلالا نسمع لبن حجر رحمه الله يقول والنكتة في إعادة العامل في الرسول دون ولي الأمر مع أن المطاع في الحقيقة هو الله كون الذي يعرف به ما يقع به التكليف هما القرآن والسنة فكأن التقدير أطيعوا الله فيما نص عليكم في القرآن وأطيع الرسول فيما بين لكم من القرآن وما ينصه عليكم من السنة أو المعنى أطيع الله فيما يأمركم به من الوحي المتعبد بتلاوته وأطيع الرسول فيما يأمركم به من الوحي الذي ليس بقرآن ولذلك أعيد المعنى قال وأطيع الرسول لأن كثير من الأحكام بالسنة, بالسنة. وأولي الأمر منكم وطاعة ولي الأمر واجبة في غير معصية الرحمن قد جاءت للحديث في ذلك كثيرة سم عيد من أطاعني أنا بهريرة فقد أطاعني ومن أصاني فقد أصلي ومن أطاعني فقد أطاعني فقد أصاني والحديث في الصحيحين وجاء في الحديث على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعه. قد جاء في الحديث عن نبي ذر إن خليلي أن أمرني إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجد على أطرف واسمعوا فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا وجاءت الحديث كثيره من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شفرا فمات فميتة جاهلية إلى آخر على حديث المشهورة وهذا مقيد في غير مأسية الرحمن فإن قال قال لماذا وإن ظلموا وإن ظلموا وإن أخذوا الأموال وإن ضرب ظهرك فلا يجوز الخروج على ولي الأمر لماذا لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة من المفاسد العظيمة وإذلك جاء في الحديث عن ابن مسعود وأيضا عن سيد بن حضير أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تستعملني كما استعملت فلان قال إنكم ستجدون أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض وهذا حديث سيد بن حضير وجاء في حديث بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما أخبره وسأله مسألة قال إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا فماذا يعني تأمرنا أن نفعل يا رسول الله إذا ادركنا ذلك قال تسألون تؤدون الحق الذي عليكم ما تقصر تقول والله أنا فلان يأكل وفلان يأكل حرام وفلان لا يداوم لا تؤدي الحق الذي عليك وتسألون الله الحق الذي لكم فاصبروا حتى تلقوني على الحوض وإذا استنبط بعض العلماء فائدة وهي أن الصبر على جور الأئمة من أسباب الشرب من الحوض فاصبروا حتى تلقوني على الحوض الخروج على ولاة الأمر من قرأ التاريخ كما يقول ابن تيمي في منهج السنة غالبا كانت أواقبه سيئة لأمرين كما قلنا قبل قليل ما فيه من الفساد وغالبا من يخرج على ولي الأمر لا يخرج لله يخرج من أجل المال يعني يخرج على ولي الأمر لأن ولي, المال لأن ولي الأمر استأثر بالمال فالدين فهذا الخروج لله ولا لغير الله لغير الله ولذلك غالبا لا يوفق ومن قرأ التاريخ كما يقول ابن تيمية وجد أن كل من خرج على ولي الأمر لم يوفق لأن خروجه ليس لله وإنما ينازع ولي الأمر في الأمر من أجل المال لماذا أخذ الأمال لماذا وزع الأمال على قريبائه لماذا يعطي فلان ولماذا يعطي فلان وإن كان أحيانا بعضهم يظهرها ظهر الدين وأنه فاسق لكن هذه طبائع طبعا بالمخلوق إذا أراد أمر قال هذا فاسق وهذا فاسق إذن الخروج على ولي الأمر منهي عنه لأمرين لما يترتب على ذلك من المفاسد الأمر الثاني أنه غالبا يكون من أجل دنيا ليس لله عز وجل وأولي الأمر منكم فيجب طاعة ولي الأمر حتى تنتظم الأمور كما قال بعض السلف ليلة من حاكم ظالم خير من أربعين ليلة من غير حاكم وهذا واقع لكن الناس ما يعرفون لا يعرفون ما معنى ذهاب الحاكم وإذات يقولون في الحاكم تقام الصلوات وتقام الحدود ويأمن الناس ولو كان ظالما أو فاسقا كما هو معتقد أهل السنة والجماعة لأن الخروج على ولي الأمر ضياء للدين وضياء للأعراض وضياء للأموال وتعرف الناس تعرف الناس من غير من غير حاكم من غير أمير وإذا جاءت السريعة الإسلامية بالتشدد في هذا الأمر وأن الإنسان ينبغي أن يصبر والإنسان إذا ابتليه ماذا يفعل؟ يصبر ويتق الله عز وجل وإن تصبر وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول هذا أمر من الله عز وجل عند التنازع في أي أمر من الأمور من أصول الدين ومن فروعه أن يرد إلى الكتاب، إلى الله، وإلى الرسول. كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فردوه إلى الله، أي إلى شريعته. والرسول كيف يرد الأمر إلى الرسول؟ من يعرف؟ إلى السنه نعم، الرسول إن كان حيا إلى شخصه وإلى سنته بعد. موته فإن كان حي فإلى الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد موته إلى سنته إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ماذا نسمي هذا الأسلوب حظ غراء كما تقول إن كنت ابني فلا تخالفني إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر ومن علامات الإيمان بالله واليوم الآخر أن الإنسان يرد التنازع إلى من إلى الله والرسول لكن للأسف في هذا الزمان أصبح الناس يعني كما كثرت الأهواء خف هذا الأمر إن كنتم تؤمنون بالله بوجوده وبربوبيته وروليته وبأسمائه وصفاته واليوم الآخر, من باليوم الآخر يوم القيامة وسمي اليوم الآخر بذلك لأنه لا يوم بعده ويشمل كل ما يكون بعد الموت كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله سؤال لماذا دائما يقرن الله عز وجل بين الإمام بالله والإيمان باليوم الآخر دائما تمر معنا أه؟ الفعل الطاعة نعم السبب في ذلك لأن الإيمان باليوم الآخر من أعظم الحوافز التي تدفع الإنسان للعمل الصالح حيث الجزاء على الأعمال في ذلك اليوم فهو أعظم دافع للعمل وهو أعظم رادع عن التمادل في الباطل لمن وفقه الله وإذا كل ما قوي إيمان الإنسان باليوم الآخر قوي الطاعته وكثر الطاعات وكلما ضعف الإيمان باليوم الآخر ضعفت الطاعات كما هو واقع الناس ذلك خير وأحسن تأويل ذلك ما هو ما سبق أي الرجوع إلى الكتاب والسنة خير لكم في الحال والحاضر وأحسن تأويل وأحسن مآلا وعاقبة ومرجعا فعاقبته حميدة لأن الناس إذا رجعوا إلى الكتاب والسنة حصل خير عظيم وانتشر العدل بينهم لأنه لا صلاح للبشريه إلا بالنبوة إلا بالوحي إلا بالرسالة أما عقول الرجال فلكل رجل عقل كما ترون في الدول الآن يقول ابن القيم رحمه الله ثم قال تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا أي هذا الذي أمرتكم به من طاعتي وطاعة رسولي وأولياء الأمر ورد ما تنازعتم فيه إلي وإلى رسولي خير لكم في معاشكم ومعادكم وهو سعادتكم في الدارين فهو خير لكم وأحسن عاقبة فدل هذا على أن طاعة الله ورسوله وتحكيم الله وتحكيم رسوله هو سبب السعادة عاجلا وآجلا ومن تدبر العالم والشرور الواقع فيه علم أن كل شر في العالم سببه مخالفة الرسول والخروج عن طاعته وكل خير في العالم فانه بسبب طاعه الرسول من فوائد الايه وجوب طاعه الله ومن فوائد الايه وجوب طاعه الرسول استقلالا طيب. ومن فوائد الايه وجوب طاعه ولي الامر في غيري معصيه الرحمن طيب هل نستفيد من الايه الرد على من يقول انا لا اؤمن الا بالقران طلعت طائفة ماذا تقول؟ نعم. تقول أنا ما أؤمن الا القرآن نعم. ها؟ نعم نعم نقول أنتم كذبة ماذا نقول لهم؟ كذبة لو أنتم تقولون هذا الكلام بصدق وصادقون في كلامكم لا الرسول أنتم تقولون نحن نؤمن بالقرآن أليس كذلك؟ أليس في القرآن اطيعوا الله واطيعوا الرسول؟ نعم. إذن كذبوا إلا غير كذبة؟ كذبة هم في الواقع يريدون أن يطعنوا في الشريعة والا القران يامر بطاعه الرسل فاذا انتم تقول لا نؤمن الا بالقران تفضلوا امنوا بالقران القران يقول واطيعوا واطيعوا الرسول ثم هم يعلمون ان اكثر الاحكام وردت اين في السنه انصبته الزكاه اين موجوده في السنه صفه الحج الصلوات وعدد ركعاتها وما يقول كل يعلم ان هذا بالسنه والمفاد الآية أن طاعة ولي الأمر من طاعة الله فالإنسان يخون يحتسب حينما يطيع ولي الأمر بأي أمر من الأمور مثل الوقوف عند الإشارة أو إذا أمر بأمر بغير معصية الله يستشعر هذا الأمر لا يكون كبقية العوام يستشعر أنك في إبادة أنك تطيع ولي الأمر لله لله تبارك وتعالى حينما يأمر بأمر في غير معصية الله هذه تفوت كثير من الناس لا يستشعر هذا الأمر مثل كثير من الناس يتوضا ولا يستشعر أنه يتوضا وأن من توضى في بيته ثم ذهب في الطريق خطوة تخطو بها ترفعه درجة وخطوة تحط عنه خطيئة ما يستشعر هذا الأمر والعبد كلما استشعر العبادة كان أعظم منزل ووفق الله الجميل لما يحبه ورضاه والله تبارك وتعالى اعلم صلى الله وسلم مع نبينا